بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقى والناشطات نشطى والسابحات سبحا فالسابقات سبقى فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الراجفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون إ ئ ن ا لمردودون في الحافره إ ذ ا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خ ا س ر ة فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى إ ذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إ ل ى فرعون إ ن ه طوى فقل هلك إ ل ى أ ن ت الزكى و أ ه د ي ك إ ل ى ربك فتخشى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 والاولى ان في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشى اانتم أ ش د خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها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 ك أ ن ه م يوم يرونها لم ي ل ب س و ا إ ل ا ع ش ي ة أ و ضحاها